هل أتى على الإنسان حين من الدهن لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه, نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما، ويخافون يوما كان شرّه مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينو ويتيمو وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء أو ولا شكرًا خفوا من ربنا يوما عبوسا قطنيرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاؤهم نظرة وسورا وجزأهم بما صبوا جنته وحريرة متكئين فيها على الأراك لا يرون فيها شمس ولا زم هريرة ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا غير من صبة قدرها تقديرا، ويصقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سل سبيلا، ويطوف عليهم إلدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحل وساور من وضبت وسقىهم ربهم وسقىهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون وراءهم يوما ويذرون وراءهم يوم ثقيلة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا إن هذه تنكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما